كَبْهَا يَعِينُ فَادِيْذِكُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَلَى بَهُوَ الْجَكَرِيَّةِ إِلَّا دَرَّبَهُ لِدَاءٍ خَفِيَّةٍ وَلَوْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ يا وان خفت المواني من وراء وكانت كانت مراتيا قرا فاهدني من لدنك وريا يعرف ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا وقد بلغت مني عسيا قَالَ فَنَغُصٌ مِنْ نِفَارِ أَيِّهِ قَالَ كَجَالِسٍ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ يَهِينُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قبل وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبَدٍ وَلَمْسَتْكَ شَيْءٌ قَالَ رَبِّي جَوِيَّا فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًا يَا يَحْيَى قُدِّسَ اسْمُهُ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ فَتَبَيَّنَ وَحَنَانًا مِنَّ لَدُنَّا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عطيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في كتاب مريم إذ انتبهت من أهل فاتخذتني دون حجابا فأرسلنا إليها الروحنا فأرسلنا إليها الروحنا فتمثل لنا بشرًا ثويا قالت إني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 قالت يا ليتني مرت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحت ما أن لا تحزني قال جعل ربك تحتك سريا وغزي إليك بجزن نخلة تساقط تساقف عليك رطبا جنيا فكني واشربي وطرعي عينا فإن أزرين من البشر يحدا فقولي, فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكمل تسبني قومها تحيلوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختنا هارون ما كان أبوك مرأة وما كانت أمك بريئة فعشا قال لي عبد الله أتاني الكتاب أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا ودرى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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي ورزكم فاعبدوه هذا طراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بيوم عظيم أسمع به وأبطي اليوم يأسوننا لكن الظالمون اليوم في ظلام مبين وأنزعهم يوم الحسرة إذ الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبطر ولا يبطر ولا يغني عنك شيئا يا أبت قد جاني من الألم ما فاستبعا يمزك طراطا سويا ياذا لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا تكون للشيطان وليا قال أراغب عن تعمل وما تدعون من دون الله وأذعوا ربي عسى أن لا يكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتدنهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وهبنا له كُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم وَجَعَلْنَا لَهُم مِثَالًا صِدِّيقًا عَلِيًّا وَاذْكُر فِي كِتَابِ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَقَالُهَا رُوَنَ الْنَبِيَّ وَالْضَّرْفِ فِي كِتَابِ إسْنَاعِيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاضِبًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَعْلَوُ أَهْلَهُ بِالْقُرَّاءَةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِلْدُ رَبِّهِ نَرْضِيَٰنِ وَقُرِئَ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا يَوْمَ عليهم آيات مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ الْخَلْفُ نَضْرَةً وَشَهِيرَةً وَرَأَى السَّبْعَ الشَّهْرَاتِ مَنْ وَعَمِلَ صالحا فأولا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 فأخرجوا حيا أو لا يكون إنسان أن خلقناه من قبل أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قبلهم أحسن أساتا ورحيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مزا حتى فَزَاوَغَ الذي إِذَنِ النَّبِيِّ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَنُسَيِّرَنَّ عَلَى وَرَدٍ اضْرَعَ الْغَيْبَ مِنْ ثَقَبٍ إِنْ كُنَّا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرْجِمُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يَكُونُونَ لَهُمْ عِزًّا كَأَنَّهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ويكون إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذدا فكاد السمارات يتفطر منه وتنشفوا الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أنزع وما ينبغي للرحمن أن يستخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعزهم عزا وكلهم آزيه يوم القيامة فردا فيجعل له الرحمن ردا فإنما يستغناه بلسانك لتبشر به متقين وتنذر به قوما ندا وكم أهلكنا قبلهم من قليل هل تحس منهم, هل تحس منهم من أحده أو تسمع Yeah.